اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين فانجى الله والذين معه برحمه من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 فادبوها تاكل في ارض الله ولا تمسسوها بيسوء ان فياخذكم عذاب اليم